كلا لا تطعه واسجد واقترب انا انزلناه في ليله القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب انا انزلناه في ليله القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزل ما في ليلة القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزل في ليلة القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزل ما في ليلة القدر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 كلا لا تطع و اسجد وتقرب ان انزلناه في ليله القدر كلا لا تطع و اسجد وتقرب ان انزلناه في ليله القدر كلا لا تطع و اسجد وتقرب ان الماه في القدر كلا لا تطع ماه في ليله القدر كلا لا تطعه واسجد وقترب إن آذل ماه في ليلة القدر كلا لا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 إنا أنزل في ليلة القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا أنزل في ليلة القدر كلا لا تطعه واسجد إنا أنزل في ليلة القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا انزلناه في ليلة القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب إنا انزلناه في ليلة القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب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 إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ماه في ليله القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب انا انزل ماه في ليله القدر كلا لا تطعه واسجد واقترب انا انزل ماه في ليلة القدر